بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم وربك فكبر وثيابك فطهر فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر يوم أرني ومن خلقت لَهُ وجعلت له مالاً مدداً وبنين شوداً ومهدّ له تمهيداً ثم يطمع أن أزيد كلا فقُتلَ كيف قدّر ثُمَّ قُتلَ كيف قدّر ثُمَّ نظر ثُمَّ عبس وبصر ثُمَّ أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن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 وما جعلنا عدتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب ولا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 نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساق عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين أتان اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستفرا، فرت من قسورة، بل يريد كل من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 بل يريد كل من منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا يا الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.